سورة الشورى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم عين سينقاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم لا هو ما في السماوات وما في الارض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكه يسبحون بحمد ربهم والملائكه يسبحون بحمد ويستغفرون لمن في الارض أل إ اللهَّهَهُ وَغَفُور الرَّحيِيِيم وََّذينَ التَّخَذُ مِن دُونهِ أَْلِيَ أَلهَّهُ حَفِيظٌ عَلَيهِم وَمَا أَنْ تَ عَلَيهِم بِكيل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 يَخْلُقُ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ ۖ لَا يَكُونُ مِثْلَهُ شَيْءٌ ۖ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَيَبْسُطُ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 ال الله الذي أَزَل الكتاب بِالحَّ والمزَانَ وَما يُدرركَعَ الساعةَ قَب يْجلِ بهه الذيينَ لا يؤمنونَ بِهَا والَّذينَ آمنوا مشفقونَ منِنها وَعونَ أن الحَبِ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 و میا چی خلس مواچی ول آرد مفی مدال ج مہیم ادی شدیر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 إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظَلَّ النَّرَاكِدُ عَلَى ظَهْرِهِ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورَ أَوْ يُوقِعَنَّ بِهِمْ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن حَصْرٍ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 فَمَن عَفَا وَأَصْلَح فَأجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ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 مَا لَكُمْ مِّمَّا الْجِئْتُمْ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُم مِّن نَّكِيرٍ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِن عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا